في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر